كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل م راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق ب ا ل س ا ق إ ل ى ربك يومئذ المساق َلَا وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ وَتَوَلَّى إِلَىٰ أَهْلِهِ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَوْلَى لَكَ الْإِنسَانُ صَدَّقَ فَأَوْلَى يَتَمَطَّى كَذَّبَ ذَهَبَ يَحْسِبُ ثُمَّ ثُمَّ أَن ي「えい أ し يترك س د ى أ ل م يك ن ط ف ة من من ي ن ت م ن ا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أ ل ي س ذلك بقادر على ان يحيي الموتى